بوك تو دواتسة دو اثنان وعشرون اثنان وعشرون محادثة قصيرة رقم ثلاثة محادثة قصيرة رقم ثلاثة كوجيتة tu tu Dříve ano. Sábequan, nám. Sábequan, nám. Ale teď už nekouřím. Vadí vám, že kouřím? اي يزعجك ان انا دخنت اي يزعجك ان أنا دخنت لا فوبتنا. لا على الاطلاق لا على الاطلاق تومي <تصفيق> هذا لا يزعجني هذا لا يزعجني هل تشرب شيئا؟ هل تشرب حضرتك شيئا؟ داتة سي كونياك. واحد كونياك. واحد كونياك. نا، رجي بيو لا، الأفضل بيرة لا، الأفضل بيرة سستويته هدنه؟ أتسافر حضرتك؟ كثيراً؟ أتسافر حضرتك كثيرا؟ آنو، فيتّشينو يزديم ناسُّ لُجَبْنِيّ نعم، وغالبا ما تكون رحلة عمل. نعم، وغالباً ما تكون رحلات عمل. ألاَّ تَجِدْ ولكننا نمضي الآن إجازة هنا to? To je ale vedro. Ano, dnes to? je ale vedro. Pojďme je balkón. je Zítra tady bude párty. Přijdete také? Ano, jsme také pozváni.